موقع روائع التلاوات يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكروا فيه والنهار مبصرا إن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 فَكُونَ كَذَلِكَ يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً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 فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أن أعبد الذين تدعون من دون الله لم جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، في والسلاسل يسحبون، في الحميم ثم في النار يسجرون.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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم, أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها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 فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمن وكفرنا بما كنا مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا فلم يكن فاعهم ايمانهم لما راوا بأسنا الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم